كبريل الوحي من العرش صار صار ويفرض الفجر أشرف علم طاح يا أول ولي لنزع علي يا علم الكتار وعيون السماء هل الدماء من عظم المصار يا أول ولي لنزع علي يا علم الكتار هلی الدمار من عظم الامصار من عظم الامصار لیلوی <تصفيق> انتظر هذان الفجر صابر وعیونك تتأمل تنظر للنجیم ساعتك صور مرسوم بحلا وادك سهران يل عندك حالين اشتد محزمك واترك صارمك يل طبعك ما يضعف صبرك يل كلك عزيم محرابك عهد منتظر الوعيد بالمسجد كاتب لك ربك عمرك ينختي وانت العلي ساق العرش متعالي شان والبارئ هو النصاب سيد زمانك وانت العلي ساق العرش متعالي شان والبارئ هو النصاب سيد زمانك واتصبوا لقد ما كفزت يوم امتحان دو دیاک صبح الوعد قان و بسرعه انقضه حان الوعد حان دنيا ظلمتك و الغدرتك ما تسوال اعتار و عيون هل الدماء من عظم الامصار يا امه الولی انزع علي يا علم الكتار وعيون السماء اللي الدماء من عظم الامصار من عظم الامصار احسانك نبي راد وينقطيع يا ابو حسيني في ضب جودة وابدا ما نشأ يا مدرك سبب يا اعظم ما حبك صريح مصيوب بجريح تجبر يا الراسك صرييح خاطر حسرات ناس بتيقينك يا علي والحق شعارك عن زودك يفسوح الحرب يشهد في غارك ثابت يقينك يا علي والحق شعارك عن زودك يفسوح الحرب يشهد في غارك خسرت حمور العادتك يا حام جارك ناكر نعمتا بیاك ترصار ايه في وادي صغار في اسفل النار ضيّاك ما طفل سر اختفل ما بين الأسرار وعيون السماء هل الدماء من عظم المصار يا اول ولي منزع عليك يا علم الكتاب وعيون السماء هل الدماء من عظم الامصار من عظم الامصار دين الله انصدع وكتاب انفجاع والبيت اهتزت أركانه والناس بحذار صوت الحق هتف وطهر دم نزاف قرآن الله لا تقرأ ساب السياف انطبر يا ناع الأجل هيتام بوجل تتراكض للمسجد أبات من شاع الخضاء زينب شافت من صاحت يا وصفة يا طود الفخر يا الغريب عمك فلا واحد مسيله يا اللي ما عندك طلب للي يعتني لك يا, يا الغريب عمك فلا واحد مسيله يا اللي ما عندك طلب للي كبرت أملك السماء ساعه رحيله ده ستور العادل السلام وفقد بعد من ير علي تع مرعوب وجه او جماد يا ما وعيون السماء هل الدمع الامصار يا هوى وعيون السماء هل من عظم الامصار من عظم الامصار